لما يقول البعض أنه لا يمكن أن أصبر عن الاستمناء أو أن الاستمناء يؤذيني أو نحو ذلك هذا كله من وساوس الشيطان وينبغي أن يعلم أن الشهوة من فكر فيها واشتغل بها وعظم أمرها أهلكت وأن من احتقرها ولم يلتفت إليها وتشاغل عنها فإن الله بعزته يعصمه منها ولذلك تجد الشيطان يأتي على خير ويلبس له أنه لا يمكنه أن يترك هذه العادة السيئة ممن يبتلى بهذا البلاء وأنه لا يمكن ترك هذا كله من تسويس تسويل الشيطان فليس هناك شيء أعظم من الاعتصام بالله لأن الله إذا علم في قلب العبد الخير وصدق العبد معه فترك الأسباب التي تعين على الوقوع في مثل هذا من إدمان النظر في المحرمات والصور المحرمة و كذلك إدمان النظر لما يثير الشهوة والاشتغال بذلك والاشتغال بتفاصيله فإن هذا هو الذي يرد الإنسان الموارد وأما من لزم تقوى الله عز وجل واشتغل بما ينفعه وسأل الله صادقا من قلبه فإن الله يعينه وتكثر شكوى بعض الناس أنه حاول تركها فلم يستطع وأنه وأنها البعض يقول إنه من حفظة القرآن وبعضهم يقول إنه من طلبة العلم وأنه, وأنه يتعاطى هذا الأمر العظيم الكذا وبعضهم يقول عاهدت الله بالمواثيق المغلظة كل هذا سببه عدم الانضباط بالشرع ليس هناك حاجة أن تأخذ على نفسك العهود والمواثيق فإن الشيطان خبيث إذا علم أن القلب تعلق بفتنه وشهوة ترك صاحبها فترة وأقنعه أنه قد ترك هذه الشهوة فمن شدة محبته لله وصدقه في التوبة الله يأخذ على نفسه العهود فإذا أخذ على نفسه العهود جاء وعاد عليه بشر مما كان عليه سابقا فإذا وقع قال له أنت الآن منافق وشككه في طاعته وشككه في التزامه وفي استقامته وكم من أناس والعياذ بالله ربما انتكس وهذا كله من دخل الشيطان وعدم البصيرة والعلم الموفق عليه ان يعلم أولا أن الله لم يكلفه ما لا يستطيع ولذلك البعض يقول ما أستطيع أترك هذه الشهوة اذهب إلى رجل يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يشرب امرا محرما وقل له ترك فقال ما أستطيع بماذا تجيب إذا أجب نفسك بهذا الجواب تقول له يا أخي لم يكلفك الله ما لا تستطيع ولكن أنت أشعرت نفسك أنك لا تستطيع وكان أعرف رجلا قال إن عمره خمسة عشر سنة وهو يشرب الدخان وذكرته بالله وهو في الستين تركه في خلال ثلاثة أيام وبقي إلى أن مات لا يشربه قال كل ما تركته تركته أكثر من مرة قال فوجدت أن هذا كله من دخل الشيطان من صدق مع الله صدق الله معه ومن أخذ الدين بقوه وصدق فإن الله يعينه فمثل هذه الأمور إذا ابتلي بها الإنسان تعاطى أسباب البعد عنها فإذا غلبته لا يشوش بها على ذهنه يستمر بالاستغفار والتوبة ويقهر الشيطان باحتقارها لأن الشيطان يريد أن يكبرها ولا يريده ولذلك تجده إذا ابتلى الإنسان بمعصية السر كسره في السر والعلانية وكلما أراد أن يصير من الأخيار أو يتقدم إلى الخير يقول له من أن وأنت تفعل كذا فإياك ثم إياك يا من ابتليت بهذا أن تنساق وراء الشيطان وكن على بصيره وعلم وكن مع الله عز وجل فإذا انكسر الإنسان وضعف أمام شهوه سواء كانت الاستمناء أو غيره من المحرمات فإنه يتوب توبة نصوحا بعد فعله ثم بعد ذلك يلتفت إلى ما أمامه وهو آخرته ولا يلتفت إلى تهوين الشيطان وتخذيله وكسره له عن طاعة الله ومحبة الله والمقصود من هذا أن هذه العادة أكثرنا فيها لأنه تكثر كثير من الأسئلة وترد وهذه الأسئلة لا نعرضها لأن البعض أصلحهم الله يقول أنا طالب علم وحافظ للقرآن وحافظ للسنة وابتليت بالعادة السرية وابتليت بكذا وكذا حينما تقرأ هذه الأسئلة يقول القائل كل طلاب الشيخ بهذه المثابة لأن هذه أذية لطلبة العلم البعض يلتزم عنده ادران من, من الجهل والجاهلية وتبقى هذه الأدران حتى ولو طلب العلم فعليه أن ينقي نفسه وأن يصفيها وان يعلم ان مجالس العلم وطلبه العلم ينبغي عليه ان يزكي نفسه ما استطاع وان يحرص على صلاحها كما قال تعالى قد افلح من زكاها يحرص على التي تعينه على لزوم تقوى الله عز وجل